الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود الله عز وجل بيانه قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وعن مجاهد قال الشاهد آدم والمشهود يوم القيامة وقال عكرمه الشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة وعن ابن عباس الشاهد هو الله عز وجل والمشهود يوم القيامة وقال الحسين بن الفضل الشاهد هذه الأمة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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ وَخْتَلَفُوا فِي جَوَابِ الْقَسَمِ قَالَ بَعْضُهُمْ جَوَابُهُ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ يَعْنِي لَقَدْ قُتِلَ وَقِيلَ فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ تَقْدِيرُهُ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ وَقَالَ قَتَادَةَ جَوَابُهُ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 ذو العرش، فعال لما يريد، لا يعجزه شيء يريد، ولا يمتنع منه شيء طلبه. قوله عز وجل: هل أتاك حديث الجنود؟ قد أتاك خبر الجموع الكافرة، الذين تجندوا على الأنبياء، ثم بين من هم، فقال: فرعون وثمود.